book 2 37 37 37 نبط في الطريق في الطريق هو يسافر بالموتورسيكل هو يسافر بالموتورسيكل توي هو يسافر بالبسكليت الدراجة هو يسافر بالبسكليت توي هو يذهب على الاقدام هو يذهب على الاقدام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 هل هذا المكان خطر؟ هل هذا المكان خطر؟ أوباسنولييه؟ ده هل سفر الواحد لوحده بالأتوبستوب خطر؟ هل سفر الواحد لوحده بالأتوبستوب خطر؟ أوباسنولييه ده سارخوشداش. <تصفيق> هل التنزه ليلا خطر هل التنزه ليلا خطر <تصفيق> لقد أضعنا الطريق لقد أضعنا الطريق <تصفيق> نحن في الطريق الخاطئ نحن في الطريق الخاطئ. nie трябва أن ندور ونرجع. يجب أن ندور ونرجع. كде може да се أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ توك Email هنا Ayujad سيارات؟ mawqif sayarat Ayujad huna mawqif sayarat Kakoe vremya mozhe da se parkira tuk Kam almudda allati هل تمارس سكي هل تمارس السكي؟ سس سكي ليفتا ليش تسكتشيتي؟ هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ هل تصعد بالتلفريك الى اعلى؟ موجل دس الزئامة توك سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي